واللي دينا مسا كل بيت صياغه اختزاي واللي على يدا واللي ميدل بالدغين تمدا على وضع الدنيا ايش هي مانكه اللهم صل على سيدنا محمد فين على ال وسلم اللهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغنم اريا ابي وقف غنم بركه تبارك الله اتخذني الغنم اريا اما أم اسشاده ايه الغنم ايريه يعني ياشا هيري السوب صدر اي معنا فانها ايدي بركة بركة وايه بركة بركة وايه اما غنم مصد ياري واحد ملعاني واحدة دير الشاطة الليه اسمه مؤمنسه وآيه او جنس الاسم واحدة الذكر والأنفأب وقلعه فإنها إذي بركة معنى خير وآيه <تصفيق> آيه لتأكيد يدكدقاء خير يترموآيه ودكدقاء آيه حيث ليسا هيريو حوق راسا مريه لما قرر الشيء لما يدسا الشيء بلما مع ذلك انت لو عماية نمبريني هاي انت لو عماية وحبدا وحبدا وحبدا وحبدا وحبدا بادينا من البلد وحلي جعله هاي أولاد وحبود لما يشئيه وحبدا مع ذلك كنوا كبنحان أردت أردت الكاذي وحساراً أريع البضن إذ واردت وحيبت الشعال لحلة تضوير تضوير الشعار مع ذلك يحلق الأركاء يمالها أخي أطراف وهل هل آمن المال هو أركاء وحسو أروري إمام النبيين إلا وراع الغنم نبي المهان إلا أو هذا وراع الغنم الواججي بخارج بحزيدي أبهرات السلطة أصحابه ويدي وعيدين وأنت يا رسول الله أبينا يا رسول الله مداجسي قال وحاسري وأنا عنه وبعده بخارج ايتها وادجي اه ايتها ان وادجي اهل مكه المكه وادجي قراد ديالو شي على التيره يعني ادى عن التوام ومغريس كل قراد دا يشير وقراد يعني عبارة عن 28 حساب تبلغ الله هاي هو هاي يعني انتاسه وقراريته انكو اداج جريء ايجار انكو خارج جريء بدولبه يعني انكو خارج هاي حل دينار حل دينار انكو دي هاي ايه حل في اهل المكة هواي مال مكتبو وحيسكفانا اهاجري غنمكا اهلنسان وحيسكفاني جرين الشعر وحقص طئيلة وكاني شعراء وعين يعني كشيكيس وعكما كيبادي لجو اريني لوحاله ودراك ورايه ودراك يعني كتب خوف معايدين قيلين فان بغن قيل بتاني يا ماما ابو لي تاع الدر حس اسمه اه فاجئتك حبيبي اه ماما هذا السؤال مفصاله انت لو على دين يعني وحسابا يعني تدكوا ارني خوه بحبك كثير صبا ما كان خير من حمر النعم بأسكرية هاي ويلي قد قد قد مجان يعني صدقين سليسي لما ركع الفجر للدكتور وحاك خير بالن يعني وحاسك خير بالنهاي هذا هو صدقين يعني ديلي قد قد قشب وصدق وبعسك لما ركع الفجر يعني خير بالنسبة معنا خير من الدنيا وما فيها وله عرفت عليه مال كودك وشرفك لجيه بادي انا خاصة ايدي موالكة اشرب لمن خمال تريان ايالا ازيرنا بينا <تصفيق> ابو نواس اهارو رشيدة ببطة نبر وين تصوبحي تنهد اقول ليه هاي وهي حاسري هدمرتي وين تصوبحي حاسر ربي عودي هاي نورتين مكبغوها فبادي حاسري عوالك علي باش شركي كستو حنوانكا بس واجع لي جنهان روشي للبونواس بخطوها هي باجي وميكا وابوكا مهل داي حنوانا هاي بونواس هنده فيه وصيحه صح هنده فضلت فكلم بحجر السيوي انهم حنوانكا كستو حنوانكا يعني باس باس سيوي باس باس ما يصير محترمين وحاسكين نفسهم فك ادوك على هذا حاله فكلنا وان فاضره يقول وقول لا تقول عشان بشارتي زوجتي يكون والله ما بده يزهك راكي ايوه هالمي تور ما ركوه فكلها حاطه فوقه لكن ايوه هالمي تور يعني ما ركوه انت شكرا هاي عطى قصدي روما اداني فيرو عشان ما نورده والله حقه ويجوبال تورم الراكا وحال تقول لي يضل ادين فيرو ملك عند كان ما راحين هو واخوهه حتى يقول له خلي ترلين مويه من استوري ملالكا ساعتي على اللي كان صوره بتاعه الملك محمد الاول الحاضها والله والله كله جاي وقت تورين هاي التورين تكامل باور سي سي ني باور سي ني باور سي ما كان بك الغطي بروسيسر اوميليا ولا هاي اول بقولها الطريقه تكبر عادي شو اسكي وخاص بس بجوز اتذكرها عداني بحشو بس كثير بعدين على قد ما قلت اكيد بتخلص يعني لأن هناك أدوء هرديثة أنه أنك وعدنا إلي بازيس أن ننكى إلي بابيس والغبابيس والشيطة لأذن كبير أنك حلمون ما حننكى عن رواس والله إيوحان لياوي السيري إيوحا الله أسلم مغمى دلوقتي إيوحا سيري إينا لحلحة دلوقتي مالأكا يسيري إيوحا لأكا لما, لما وينك كوبا كل ابويا مختص اضربوا ابوهم ايو صعدوا على بوليمار دي لا لا تصدق ايه وصعدها المال زعل الملاكيين نحن حتى بحل قاريس قال الله وقت صدق نبقى يشلو أركهم والصعدان والأركائي محاية وحص حديثنا سبكين من هناك فالأركام بعد حدنا شورة سيدي وحدي وحدي وحردي حسين وحاو شاعت لحان وصيح بي سري ابن إبليس حروني في جهة لا ينام ولا يوم الغن. بنروح داير من اللي قدمنا ببيع يا اخي انا ورد من اقباله ونوركيد واك واك بخري وعبد الله انا ركفصل انا بتقفل الدلاع اه يا مس بس على بالهم جاي في الامتحان صار قرته والله ما له شيء في بوخلي شنو ودي وانا مالي علينا في الحكمة دي سوى لا ساي لنرأو ميلة مركيه سيلي بحيه وحروس وانه اللي بلوها كل يوم بل يلخها دعا مواك وحقه ميلة لطول مركيه سيلي ايه سيروح صل اللي احنا حتى ضوط ايه قوريه لمركيه ايه لملمسو الله كما كون تمنكم الله واتكم ايه سوء على هركات اوه لما كبوحان مركستو وكاكا كن حلقوه يعني متى متى وارجيشة هالهالهالهالهالهالهالهاله أبو الله محمد صلى الله عليه وسلم وانك الله صلى الله عليه وسلم مرك بركة وآية خير الخجراء إلا ولا آية سيدة وأنا رأيتها على قراري الصح <مم> على كل هذا منك أبقعيسي أو نقول لا و لو ان الانسان يعني ولا عزاره افتت المذهب ذات الاخطاء و خطر النبي صلى الله عليه وسلم و دجري قبل النبوء وججري لك على شهادتي هذا اريد دعصون العيب العيب تعيرون العيب ادو على ابي اريد وساره تيرن داديسا ايه ناسيو انا وبو داديجي مكييرا طول داديجي علشان اديهم حساب وعيبي ما هلي دي هو نوو داديجي علشان تاخير عسكري اخير بس قالوا ولا الكساسره والعزارا هذو ديونس قال لي باسكو راهي شيء و يعني حقار له قصدي انت و تصق عيد لي راهو قال لي خاصه ابواب بعض اخبار ان صلى الله عليه وسلم خاص تصق ابطق اريد اخي حالي هو أو اول نس ديال الجريل غير يعني وحاس يعني اس ومخض دي سوريا اخواتو ديال اخواته اسم ديالو ابراهيم فصدي مره ونزورني الى عاد حدك هذه هي هي هنا لهم هو اي فكم كاين اسئله زيد ها ايه وابا يعني وحاقاتك سجليافاتك ووجري يعني ذهب جدودا او يعني ابركيس اسيهي كل مثقال هل كي مثقال وحوايه ديهم ايه السبوع وايه ست ايه طوز اصبع ميام اخام والكين دوناء هل هاس وايه يعني ديهم ايشي ويدهم كحوايه شان غرامة تغروغا وحلم كل غرام وحق دم الواد افرغرام يكشط افرغرام استع دم الواد معي اللي هلكي ترحم ثلاث غرامات دم وزنه هان وقت ترحم ثلاث غرامات الواد يعني قاموا حوالي افرغرام بيحكم حدا مسميه افتالت وافرغرام وحيرهم راح ببعثوا جراح اصابع وكنت سكنت اصل هاي انتس على هدول هون يرحم ربي اخوكم بالمر ما صاف مو خالصني و حكي ايه اسكوته قال لي تعالوا لي مع ريالك او معلم ما كان ياسري سبحان يعني ولي بختي وعذوي وحير ري اجي نهي وليدي بختي وحجريه اي هي قديمي بختي قديه بختي وايزي ما دام البخت تاع حي ذهب ذهب ماءكم من من ماكم يعني كل مدخال ومعنصي يذهب ولمنتم يجري محاذ ملاحكم يفقها واني شيء يفقق وحواهي يعني حفر قرام وحيف منها سفريسها السابق للفدائسين يجبونتين لك سابقا هراس فريسها ايه يعني هراس ايه لنبراهيم حلنبراهيم مو هيا يا خليل الله يذهب كادر لن محاذ أمال كادر المال مو على ألا لو نفتح هل اسم حجر محاجري وفأكو و الرام哥 عندي من المغرب أو ذلك يعتم schnell في حاجت في أن سهي الوحرة الخير ل tellingون بخت طبخة خطراً احتمل للتأثم قبل masked names lah拒تنا xsiyek اليه لا written وده oui companies كلها اللي انت لفظ اتخذي ونمن فإنها فيها بركة لفظ وهم اتخذي ونمن وقهمت تقول مهاني يا مهاني يا وعي فاختة مغاد انت بيطان ايه بيطان ايه بيطان ايه أعبني أنه عدوث ولاش سائحة انتبه اليوم ألتت عسلانتي من كدو حقا أردي ربين عمر المهزيني اللي يجري المدنة سوء أردي من أمراتي يأوري أنا عائسة يستوري وحاولي هدني وحق ابن دريري وطبراني في هذي لغريب التخذي يا أمهاني إيه بس الخلاوة هي أمهاني يا سبو الغدود فعس رياله والسلسو وان من ياله فإن فيها بركتون هذا الشيخ المسنسك المسوطي فعس رمز قويا حسن يا حديث كان فعس كان مجلد ومتعه غمز ريسو حسنك دي من حديث حسن الزيحة عسن هذا معنى حديث الحسن حديث حسن حديث زيحة اي صحيح فين كل دي طب دراني الضبر الغير لأنني تقولي حديث هي مبغوظة وهذا صحيح حواير الناس مبغوظة في حي كانوا حواير بينكوز ضبر الجليا كما أصدعهم لها الله عليه وسلم حراكة مخبصة حديث حسن كانوا بطر مريقنا متواصعوا بنا حسن رحمنا اللهم صلى على سيدنا محمد على آله وصحبه وحنمه الله الله سبحانه أنهما بمن دهنّا أنهما بمن الصينّا صدّك يا لظيف <تصفيق> لظيف الله تعسيه عليه وعسيري تتخذيني <تصفيق> <تصفيق> ياشي عند الفقراء والله اتقوا يا حافظ صبृति ايادي معروف اغاول الشوق صراحه والله اتقوا يا معروف الشوق صراحه شو الناس ولا ولا حقي بما في استنعه علف ان لم يهن وعيدهم حيلين في غرر فان الدوله فان لهم حق فالأيليين ويوم الغياب غيام أحد فالقود ويوم الغيام أين هذا عيالي فالإلهي دورت وواهي معني كدولة معنى وحلوه وللغة ها انغلاق لدومت يعني حالك أو, أو حماي أن حال فعليه وبدل إليين من الشدة إلى رخائي ومن العسر إلى المسري مينك أو مرعيسي أو الغني <سؤال> أهدس أولهاي فقيفك إليه تسكنيه ساحبسك يا اللهي معنى لساحب تمام الآيات دي إحسانة لهذا معروفة لهذا نعمها لهذا حوى لهذا لغاءها أيض وأقرأ بسما بنينها في أيدي بقوة المن أيدي لغة العرب معنى ذو بنينه قدره والطلاح مع الجماعة واسع ماذا معنا انت؟ يعني الله وضع فعرض لساحبة حيثي نقوه <تصفيق> لجرة معروف مع الواضي قوي يشاء معروف مع الاحسان قوي يشاء معا يرف ان الدولة من دولة لهم سبناتي يوم القيامة قيام الله لكي يوم القيامة بعيدين إليهي شد لو قدوا مؤرخا لو قدوا من العسر إلى المسر مرحبا مرحبا صار أبو عثمان المغرب وعزي عمان آثر أنكي ضغط صوبة الأغنياء الأغنياء صوبة ضغطي أنكي فضلة على من جارسة الفغراء فغرنا فريسا لفريسا لفريسا لفريزا وبيه اقتلاه الله بموت القلب إليك وبتنية لماذا يبقى أكثر من نبيه إسماعيل ومكيو شجاك في القريش أي تيريش عديرتي في المنار ومقراء عنه وحاء أكثر بوحانا في, في غربنا أتسجلت هلو صفحة بك نتاهاية أقاتل هو أيضاً أيضاً سوفير لكن أيضاً ليس ولا تدرد اللذين يقولون حقيقة أيضاً ولا تدرد اللذين ها؟ يدعون ربهم في ردئة الأشياء وكذلك فأيضا خلال إله وحده حلاث الدنيا إليه ونبي يسي أسيا نهي منه حي يعني إيكا روين هنا أبو شعثمان هنا بوريا وحي روين بوريا هيريلا تريد أن نكون مالا ونقول لفضل ليس أنه وكودي وحايا كما سأكون مهي بحيث يبدل المصابان وشيرايا يهوركي وقوة معها وكو مرمق يعني بدأت استعمله تجارتي وقريش مريق وحايا يعني دائما تقول إنه وغاية تتواصل معها وعين كواهن بري وقعا سبحان صوحي إضافة وإله عابدان شان رب هو ذي حصوصا رب هاي سبحان برنا أبو لا يريد دمجه وما يرون لا تعد عينك سيوجد بالله إذا حذب محايا إلهي يريد كله يمزع الدنيس أهان لما مع ذلك إلهي يعني لا تضيع حذب من أغفلنا قلبه قوان قلبه واضح غفره قريني قواص حذبنا للمحايا أدني أغنيه هواي صغره باس يعني حقه لما وقال ذاكي وايك وصابرينتا ووحي إليه وقدرك وصفرايك يعني خاني كل يمان كان إليك وصفرايك وحويد لأنتسي وربي وصفرايك فقير وصابر غني وشاكرا وكفضل وشاكر بغنية فقير صابر غني وشاكرا وكفضل بغنية يعني حديثنا راتمت جن الله يجول فأقول له بدلني غني يا شا... رب بضن لي بذن محال انه شيء اساسا تصديق العلماء اصحاب الكتاب رمينو يا رسول الله محمد و انكم يوشن سوبان سوبان وحين اديهمين في النهايه زت غير بحثايا لكي يشوف رايا ينه بعدنا مين مليين تصبيحه ورد وهو عن انتهى يعني قول ورد بس صدر عين انتهى تكبيره ورد وفي بضع حديث كيوه احصد غايني تهينه الي هزمانه والباك وحاد سلحال يعني ايه كغلان كبانا لتغبتين <تصفيق> ايه يعني فغراء وحاقوا عليهم كسؤال انسحابة الفغراء اللهدي يا رسول الله ايه جمعك يعني انوك وحاين دينه وابغني يعني عبادي وانا للسوربيان وانا للدكتان وانا للصومان وحنا ديني زياجه يعني حج انا ديني وحج هاي معرف حج المعايسة الزكاة يبحثها يعني كمخابل وحن بحيما وهي آواز نركي يرين نميلا حديث كيف سعيدا يا راي تصبيح والبابا إذن كيف سعيدا يا يعني تصبيح كبيرة والبابا حانتاك رهي يطنق يعني وفي بابا أحدكم صدقيني باليمان حديث كيف سعيدا يا رواي كثم هاي منسو حاد أبو محادي وحضاء لعاي بوتا ودبسها يعني ما سودبس يعني وحوات وأكاها يجرى بعد خالص دعاء الى فضل البدن بني ساكر بني ساكر اه يوسف الصاد رمزه الحجي وحال النبي عز... الاسراء مقلبين وحجنا ذو وحين اتي ذو غار هاي اغنيه ابو راين لانه ما غني ابو راين مثل هي اغنيه ابو غراء يعني ننكو غني غني زي شمدغو الصلق أسك حباتها يعني كحيرة يعني أو أو أو شاكر كنفطيس كادرهان بن أبوه يعملو اي يعني ايو حديثي الكيدة الراهين معايا لانتان دو عدليشهايان حديثك هرين صحابنا يعني فغني صابرك افضل بلن ايو فقير, فقير صابر ايو فضل بلن ايو يعني غني شاكر افضل بلن لما ضاع الشهايا بيوصل انت باحصا ان شاء الله منك بالدين انت واعي مركز بدون الفغره المحاله يقضانا فغره استعمال كيف بحلو استعماله سوفيده سوفيده فغره هذا المرصدي والدين تو دي يعني الفغره هيدا فغره هاي اللي هي دوقت الكلمات انت الى الله صغراء الى الله يسوف في استحماله واشوف برضه مهلهه وانا حيت علي دولاب نصاء والصغراء من هي ان كان معي كان معي من فغراء شوفي والله شوفي لوضع فقير اي اس لهان بيقول هل استعمالا فغير مو فغير بمعنى المعنى فاعل وفعيل بمعنى فاعل حييتك يا شا لو منظومه بيان دي امم هو صالح باب خاني ملي ادف تي سي يعني في الخاتم فادب حسنا حط حاله عايشه سفيان فوري وعشانا الثغراء كانوا في نجلس اهجلة كانوا الثغراء باعتان صوري من سوء المذهب مشهور وعالم معروف وبرزع وديني اهتمام كان <تصفيق> لها الثغراء لا يغاني مجلسيسي وحالي غالب وآيات الثغراء الثغراء لن ابتس عايك آيين ومراء عايك آيين بضح عملية ابتس عايين ساسعيدون هذا بن مصطفى يسرعي سيناولي يعني هاي عمسي رويسي جري عنوصفه لن عنوصفه غريوض وحاسجالي باهي وحاسجل وجوهان فوزي صلاةه في الجرب صلاة دالحديدي نشكروع وباهي دالعجوه نبال من صلاة السويدي وحاسري يو ادوكتين وحايلهي اكسمي يالو انت انك بضن اضلب الهيدان انت كبضن ساعد اتهيه اللبكات كجبتين انت بضن اضلب الهيدان حديثنين ووايد صحيحان اه اه اه اه على كل حال ساعي هاجرين شوفوا <تصفيق> فقال <تصفيق> لدولا اليه لكما كالكوريا عماها واحد كالكوريا عماها يوم القيامة حديث كمحروف اتخذوا مع الزغراء هيا قبل ان تجيه دولتهم انت ايه كالكوريا ايمان حافظ الذهب حديث كان بعض الاجوبة كتنية ذهب متهمية يوم والدوله من صفات الحمزه الغير طبيعي يعني هذين لعنيد دوله شعبه الشعلان اتفقدوا مع الفقراء اياديه قبل ان تزيق دولتهم المؤس طواقص غير تي سي ثاني الروسيا من كذا شغله رجعت لهم يعني وحين اي بوستين موضوع لهي يوحيالها انا كل حال حديث طنبه وحاكمته ابن حجر العسقالاني وعولها موضوع رواياء محيالين لا أسأل له تلميذ كيسا قراعي سخايا نصاف القراعي يعني وحيئين وصوردين أخبار متعجزة كلمين باب كانت ولكن في كل حال وعندنا الصوبة وصلوات الله وسلامه وحزر اتخذ هولو في جسد يالو فاطمه كا هاشم كا معنا اتخذوا سماء سوق اتخذت سماء او جاءوا هو فراتيا نور غين نور انت المخلوقين نور غين كيشو قالوا خليك صوب يعني فضل يعني واولا لزمه الطلبه فضل يعني عميم مثلث والغير خليك صوب سوق خليك او ما نالو شبهي هذاك خليك احسن شو شبهي او امس دهول مضروب الورق وعلينا خليك او ما قيس بيست لا دغيا الورق يا خانا حد يعني غير تغلب عيني يعني او تو شبيل لا قال لي كسلس من ورق والينا لأكي تقول قرآن تقول تريد شباس مياد أو يقول له إذهبون ابتأسولت الأسعاب الجاف إذهبون معين أهلي بورق عم بورقكم أه ورقكم في رجل مثله ورقكم ورقكم ورقكم سيد عمان إذهبون لتواع ورقكم بيسدين أو قلن كائن عيدات بقيت سيسة تفسير ورغكم بيخي وقال لنك ايضا ارجنت ايضا احناك افتان ري حمر وقال لنك ارجنت عن له الجرن وحان به الجرن يعني شارف عن له جرن ليس ري حمر ايضا شاروخي طلع وقال لنك شارف عنه ارهبوا لطرع ايضا ورغهم خاروخي ايضاك ايضاك ايضاك ايضاك مر في هذا التقديم اتكلم هو على التقديم للو فراتها واقع على او يعني وارد في سياق الحديث كاوروري ها هذا الشيء واقع عاسي مع ورس ابادي مرجع الضمير كما هو متكلم يشبه في ادشال حب عن المفسر كبا وفي السري هذا الغزم يعني بحاش المجيزة نويها الخاتمة الظراثة الثلاثة الثلاثة حسنا ليها يوالغكم ولا تتنهوا هكتاني مثخالا مفخال يعني هكتبهم هل قيني أجار سنين هل قيني أنك أفن الله هل قيني أجار سنين هل قيني أفر درهم أجار سنين هل قيني أجار فراتي قالي افر قرامها كالسنين قرامها نسولنا نويه معناها هدوا عوائلوا عليها ماشي عوائل وحاقها يصبب الوريك ياه منا ملو وهميت عيسر ابن عبد الله الأسلمي وريك وعسر منا ملو وهميت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوص راتي وطس ملو وطعيه كرا في برث وشروطة في الخريج سوفنا صلوات الله عليه وسلم وحسري ما لي اراه ما لي محالة مالي اراه عليك وحاكتك ارتوها يا حية اهل النار أهل النار يعني شوقه دي, دي يعني قدتها دي صار لي محاكتك دي اهل محاكو داري يعني حرقه دي اما النار شابتي فراتي شاب ويه زينة ويه بعدين هانيتي وحوري حورة سيدي حوري برت ويهي برت حد اني مار ويهي يعني ايه شابك اني ساعلا شابنو ويهي برأة وعراء برأة وطنية تايكتو برأة ويهي وحظن برأة ويهي الشوية على بلو يهي ايه اهيه انه النار وحيكو شو يجرينا الوضطة اي محايا عني قداري معاكو الداري افريح ما نخوذين ايه معاكو الداري وحاكو خائلت في الصغاد وحي هايان سجنة في وسطها لكي هو حوري حدنا وابضحي وحيسو اميه وصوفراتي ما روضتو من اليسدي صلى الله عليه وسلم وانسري